بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انتقرت وإذا الكواكب تثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخبرت يا أيها الإنسان